لحن مغفى دو دو ري مي فا مي ري فا قلبي استفى الود ده شفا يقولوا بنت عاشق كل Nerea al-ghuyum m-ir-a-ta-n-l-sham-s Tugati al-bahra watu naadina bi-ham-s Nashi-t